وحللن لكم, لكم, لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلايد ايت الحرام فياما للناس والشهر الحرام والهني والقلاء اذا ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم غير ان تعلموا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 قُلْ إِنَّ قَارِي وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله قمتم <تصفيق> فلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسخا وان تسالوا الله عن ا أشياء إن ترذلكم تسخكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا الكرآن ترذلكم عفى الله عنها والله غفور حليم والله غفور حليم قد سألها قوم قَبْلَكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ خَلْسَ آلَ فَمِنْ قَرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون ونَ عَ اللهكَذِب وَِ الذيينَكَثَ يفتَونَ عَ اللهه كَذبَ وَأَكثَم لا يَعثِون وَِ الذيينَكَثَ